وَاتَّبَعُوا عَلَيْهِم نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي لِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثمَّ قُضُوا إلَيَّ وَلَا تُضِلُّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تَأْلَتُّكُم مِنْ أَجْرٍ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَبُوهُ فَلَجَيْنَاهُ وَمَنْعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِسَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المُدرِين ثم دعسنا من دعير رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاتكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقول قيل ان ما جاءكم اتحر هذا اتحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين